بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد حول القراءة في هذا التفسير المبارك تفسير الرحمن في تفسير كلام من المنان الشيخ العلامه عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى ونزلت قراءتنا في تفسير سوره آل المبارك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله تعالى يقول رضاً عنا ما كان للأشخاص يؤسعه الله الكتابة والحسنة والمنورة ثم يقول للنها تكونوا عداءاً الله ولكن تكونوا كنتم ولا يقرن أن تسرح عليه والنبيين أربعة أيام بالكفر بعد أن كانوا مصدقين. أي من ورد تحيه من البحار التي شكلها الله معين وحيداً وساداً أن يأمر الناس لعبادتي والعبادة المدينين والملائكة والتخابين الأرض لأن هذا هو الكفت لفيتك كيف تركك في الإنسان المناسي للكفت لكل وجه، لكيف يقوم بفضل هذا هو المجمع لأن حال وما هو عليه وما من الله به عليه من الصلاه والخصاله تقتضي العبوديه الكامله والخضوع احسن دل من باب الواحد القهار وهذا جواب بعث الاجرام في نتفاتى فيهم الغرور ووصلت فيهم الحال والفتن محمد ان حينما امرهم بعباده الله وطاعته فالدين من دانهم نساء وقالوا وان كلامهم وكلامهم ساكن في هذا ضاله اخرى نعم وهدفي اشاره لطيفه الى ان المبلغ عن الله تبارك وتعالى لا يجوز له ان يخرج عن شرع الله عز وجل مهما كان ولو كان نبيا او رسول فان الله تبارك وتعالى نفع عن رسله وانبيائه هذا الامر انهم يدعون الناس الى عبادتهم هذا مستحيل فان من اعظم ما جاءت به الرسل والانبياء تقليد توحيد الله تبارك وتعالى وان الله تبارك وتعالى واحد في عبادته فلا يعبد مع الله تبارك وتعالى أحد فكيف تدعو الرسل وهي التي جاءت بتقرير هذا الأرض ولقد بعثنا في كل امه الرسولة ان نعبد الله واجتنب الطهرود فكيف تأمر الرسل بعبادتها وبالتوجه إليها وبالتعلق إليها هذا مستحيل هذا مستحيل فما كان لبشر أن يركيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباده لي دون الله هذا مستحيل هذا مستحيل هل جاءت الرسل الا بتقرير هذا الاصل وهو اصل التوحيد فكيف تدعو الناس الى عبادتها بل بالعكس جاءت الرسل فحافظت على جناب التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ولم تبح ولو في اقل صور الشرك أن تقع الأمة في أي لون من ألوان الشئ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عنها كالراجس عليها شديدا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال هاجعل سن لله مدى مجرد ما رجل يقول ما شاء الله وشئ قال هاجعل سن لله مدى قل ما شاء الله واشب فهذا النبي حاتب رجل على هذا ثمانه وإلى عبادة نفسي بعد ذلك هذا مستحيل ولما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم وإن تجري الشيطان فنبي ينهى جاء الرواية سيده والله ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن أن يخذش جانب التوحيد بشيء وجاء عند الطبراني أن الصحابة قالوا كوموا بنا نتغيق برسول الله تعالى من شبه هذا المنافق فقال نبيه الصلاة والسلام قد تنعهم إنه لا يستغاثوا بي إنما يستغاثوا بالله إنه لا يستغاثوا بيه فهل يؤخل ويتصور أن نبيه الصلاة والسلام بعد ذلك كذب إلى عبادة نفسه لا نبي ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا أحد من الأنبياء أبدا عليه الصلاة والسلام متخيل أنهم يدعون إلى عبادة أبوصى طيب لماذا لان الله اتاه من والحكم والنبوة والنبوه ومقتضى ذلك الاستقامه ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد اوحي والذين من قبلك لئن أشركت لاحبطن لا عملك ولو اشركوا لاحبط عنهم ما كانوا يعملون ولكن كونوا البانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربارة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هذا مستحيل وفي هذا إشارة اللطيف إلى أنه إذا كان لا يجوز للرسل أن يبعو إلى عبادة أنفسهم لأنهم رسل فبموجب ما عندهم من كتاب وحكمة وغير ذلك لا يجوز فكذلك أتباع الرسل من, الأنبياء من العلماء وورثة الأنبياء فإنه لا يجوز لهم أن يدعو الناس إلى عبادة أنفسهم أو إلى التعصب لأقوالهم والتقيد لها وعدم الخروج عنها فإنها نوع تمسك وقصر للتشريع على قول رجل وهذا أيضاً يدخل في الشرك من وجههم، وأن الناس يعتقدون أنه لا يطاع إلا هذا الرجل أو لا يتبع إلا قول هذا الرجل أو كذا. وعليه فان العلماء يدعون أيضاً إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولا يدعون أحداً يتبرك به، ولا يتعصب لأقوالهم ويدعون الناس إلى ذلك مثلا ويحذرون الناس من مخالفتهم ويقصرون الحق على أقوالهم. كل هذا على كنات من جاء ان أن هذا لا يجوز لا يجوز لأحد أمن يعلم الأمة بهذه الطريقة ولا أن يدعو الأمة إلى التعلق باقواله وأقواله فقط لا يجوز لا يجوز لدائل إن, أن يدل إلا على شرع الله وعلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين لك فساد تربية الصوفية الذين يفهمون الفرموله انهم يعني ارباب التربيه وارباب السلوك كيف انهم يحصرون الحق على انفسهم ويدعون الناس الى التعبد بهم بل والتبرك بهم وهذا معروض فان الشيخ بالنسبه للصوفيه فان الشيخ عندهم يقارب ان يكون الهنا والاعاد بالله فيتبرك به باثاره ويتبرك بمجلسه ويتبرك بثيابه ويتبرك بدخوله البيت وكذا وإذا مات أقاموا على وضعوا خبرات في المسجد وشيدوه وطافوا حوله وقربوا لي القرابين هكذا يزعمون كيف يكون الشيخ دائما إلى الشرك بل لو كان الشيخ ربانيا فإنه يجعل من وصياكك لا يجوز إذا انا مثل فلا يجوز أن تدفنوني في المسجد ولا أن تفعلنك قبر بعد موتي ويلم كل واحد يغلو فيه بأي لون من ألوان الغلوب سواء تبرد بأساك مثلا جواح يقوله والله الشيخ عطيه سواكك أنا أريده طيب ليعز سواك. سواك والله يعني برك منك وكذا لا, لا يجوز تقل لا هذا لا يجوز أو يتمسح بكياره هذا لا يجوز أبدا فضلا بأنه يوصي إذا أنا مكتب أفعله كذا وكذا وكذا أو أن يوصل الناس بتعصب لأقوال لي ليه تخرج عن هذا القول؟ يؤنب ويعنبه لا تخرج عن القول، لا تسمع لأحد إلا انا ولو يقول بلسان المقال، لكن نقول بلسان الحاد بلسان هو يقول ليه؟ لماذا؟ لماذا تخرج عن هذا القول؟ لا، لا تسمع لغير هذا القول هذا أيضا من التعصب المذموم الذي لا يجود للشيخ أن يواب الناس إذا واجب على كل عالم من العلماء أن يدل الأمة على الكتاب والسنة بثام الثلاث الصالح ولا يجوز لعالم أو شيخ أن يدعو الناس إلى غير كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ما كان يليق بالأنبياء فعل ذلك أفيليق بغير ذلك؟ أفيليق بمن إذا كان لا يلق بالأنبياء بقالفة الشرع أفيليق بالعلماء؟ مخالفه الشر؟ نعم وإن أقصر الله إذاكم نبينا لما آذيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لنا معكم لتؤمنون فيه ولكن منصرنا قال أقرأتم وأقرأتم على ذلكم إصري قالوا أقرأنا قالت اشهدوا وأنا معكم من الشائلين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا الإخدار منه تعالى أنه أفض عنا النبيين ومساقهم كله بسبب ما أعطاه ونسأله عليهم من الفتاة والشكمة المطابة لامتياج الثاني حق الله وتوفيته انه ان جاءهم رسول مصدق بما معهم بما بعثوا به من التوحيد والحق والاصول التي والأصول اتفقت عليها الشرائع انهم يؤمنون به وينصرونه شاقهم على ذلك وعطرفوا واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتنقوا وتعافظوا عليها وعقوموا ذلك أنه أفض على جميعهم الديساء بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم لما اتتعى أنه من أبداعي فهذا في الذي أفضله الله عليه وأفضله به وعقره فمن تولى عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يزعم انه من اتباعه فانه فاسد خالي عن طاعه الله مكسب للوصول الذي يزعم انه من اتباعه مخالف لصليحه وفي هذا اطاعه الحجه والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب والديان وانهم لا يمكنهم ايداع الوصول الذين يظنون انهم ابداع حتى ينتموا الذين يظنون انهم ابداع حتى ابداع يعني الذين خبر أبداعهم. صلى الله عليه وسلم نعم هذه الايه فيها دليل واضح على كفر جميع من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وانهم كفار برسلهم فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فانه كافر برسوله لما لهذه الآية ولغيرها لكن هذه الآية واضحة وإذا أخذ الله من النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولكنصرون قال أقررتم وأفضتم على ذلك من إصري قالوا أقررنا جميع الأنبياء والرسل أقر بذلك لان جاء رسول يدعو لما يدعون إليه ليؤمنون به ولا ينصرونه قال أقررتم واخرتم على ملكم إطريق قالوا اقرن قال لا بشهدوا أنا معكم من الشهر ولهذا قال مذيو والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع عنه عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فانه ينزل فيسير على شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشريعه جديده فهذا النساء الغريب اخذ على جميع الرسل والانبياء لتؤمنون به النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءكم قالوا اقرن اذا اذن المخالفون من اتباع هؤلاء مخالفون لرسليم فمن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى كذب بعيد ومن كذب من النبي من اليهود كذب بموسى والله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين فلا ناد على تكذيب رسول واحد انما تكذيبهم بجميع الرسل فلا دعي نقول التقارب بين الأديان وان هؤلاء جميعا على الحق طالما انك تتبع دينا او تتبع نبيا او كذا فانك على الحق من قال هذا ومن قرر هذا انا ما ادري والله أين هؤلاء في دعواتهم الكفرية هذه من كتاب الله عز وجل لو كان يفع أي أحد في أي وقت يستبع نبيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لما لم يبين له هذا لما لم يبين هذا بل بين الله تبارك وتعالى خلاف هذا وان من كفر بنبي صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الأنبياء والمرسلين ان الذين يدعون بالله واصروا ويريدون ان فريقا بين الله ونصر ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان تشهد بين ذلك سبيلا اولئك من هم يكثرون حق واعقد عذابا واضح والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وعلاماتهم ينقضون هذا شيء من لدس نؤمن بما انزل الله وما انزل إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله ما عندنا تفريق بين الرسل في الإنان بل نؤمن بهم جميعهم وإن كنا نشهد أن بعضهم أفضل من بعض أيضا لذلالة القرآن وإلا أيضا نحن ما نقول هذا تعصب لرسول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم عليه على بعض هذا أمر واضح جدا هذه آيات يا أخوان الحقيقة آيات فيها تقصيد تقصيد عالي جدا جدا فيما يتعلق بهذه القضية بهذه القضية القضية الإسلام بين هؤلاء الناس فمن أراد أن يعني يبقل بطلانة قضية التقارب أو وحدة الأجياء كما يقولون فليحصل على هذه الصورة ومن أراد أن يعرف حقيقة بين الإسلام بين ما يدعون نصرة وبين مدعون يهود فليصل عن هذه الصورة هذه الصورة من أعمق الصور بين هذا الأرض لأن طبعا يعني معظمها كان نزل بسبب وقف النجار لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت كل رباء التقريرات التقرير يعني تجد مثلا في صور معينة تختص موضوعات ذرية زي هذه الصورة مثلا تختص بهذا الموضوع زي مثلاً صورة مثلاً الأنفال أو صورة محمد بأمر الجهاد والقتال، زي مثلاً صورة التوبة بشأن المنافقين وغير ذلك يعني في صور يكون فيها بعض القضايا ذات واضحة فهذه الصورة صورة أبي عمران أوضحت سبيل المسلمين بين سبيل اليهود والنصارى. وكيف تأمنى بفضل الله سبحانه وتعالى نؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء والرسل لكن نقول كما هم قالوا نحن أتباع موسى ومعيته وأولى بموسى وعيسى وألذ ما قالوا وقد أخذ الله عريسا النفاق بهذا لاجازكم رسولكم مصدق كل ما معكم لا تؤمنون بي ولاكم صلنا قال أقرضتم ما أقرضتم على طريق نصر قالوا أقرض قال بشهد معكم من الشيء يبقى هذا فيه رد على إيه على الذين يقولون بوحدة الأديان وأن الدين واحد وأن من يتبع نبيه موسى أو عيسى أو كذا فليس بكافر وليس بخارج عن أمر الله تبارك وتعالى نقول هذه الايه ترضى عليه والآية التي في قبلها فيها بطلان, بطلان ما عليه النصارى واليهود النصارى الذين عبدوا عيسى ابن مريم عبدوا من دون الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت الثلاثة ليه؟ لان الايه تقول ثم يقول للناس كونوا عبادة لي ليس هذا من دين عيسى أبداً. من والإبن القدس عيسى ابن الله ليس هذا من دين عيسى أبداً. ولهذا فليأكو واحد عن عيسى انه يدعو الى عباده نفسه مستحيل مستحيل كيف إذا سبحان الله يعني تأثب كيف يقيم قوم دينهم دينهم كاملا ويكون عاليا عن نص واحد لنبيه في ما يعتقدون وفيما يدينون لله عز وجل نبيه. يعني هاته نصا واحدا النعيف يقول أنا ابن الله ها ما واحد, واحد ما عيسى يقول أنا ابن الله إن عيسى يقول انا الله إن عيسى يقول أنا فارس زلاد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبود الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما يليق بعيسى أن يقول إلا هذا ولا يليق بموسى أن يقول إلا هذا ولا يليق الله أن يقول إلا هذا ولو أصرت لحد على ما كانوا يعملون فهذه أمور واضحة يعني جدا ولكن القضية كلها كما أوضح الله الايه برضو الصريقة اللي تصدق هذا وإن منهم فريقا يلبون الكسرة بالآية بالكتاب يحسبون من وما هو من الكسرة ويقولنهم عند الله وما هو من عند الله نعم ذين أقاموا على التفخّ والكذب والآب بالله وخالفوا عيسى وموسى فهم كفر بعيسى وكفر بموسى ولا صدق النبي حينما يقول نحن أولى بموسى منكم نعم اصغير من الله يدعون وله اذن من في السماوات والارض طوعا وكرم واليه يرجعون قل اعبدنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاخلاق وما اوتي لا يسرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يلتقوا والاسلام دينا فليقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين قد تقدم في سوره البقره ان هذه الاصول التي هي التي امر الله بها هذه الامه قد عليها الكتب والرسل واثنان هي الغضب المنفع لكل احد واثنان هي الدين والدين الله الحقيقي هو ان من استوى غيرنا فعمله مردود وليس له دين عليه فمن سعد عنه ورضي عنه فان يذهب الى عباده الاشكال والأحكال والأحكال او او من قومي او العالمين او بنا من الامم السابقه الذي يرىون الشيطان وهؤلاء كلهم كفار دينهم نعم واضح دين لا يبغون ولو اسلم من السماوات والارض طوعا وكرها ولا يرضى وعليهم دعون بالله وما انزل علينا وما انزل, علينا وما أنزل على ابراهيم و اسماعيل و ونوزي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا مفرد قبائلهم، فهذا واضح جداً على أن تفريق بين الرسل ليس من دين الله ولا من دين الرسل ولا من دين الروس. فكيف ما يقال أن هؤلاء ليسوا يعني كفاراً أو كذا؟ سبحان الله نعم. وكون الإسلام قابل منهم جزية أوكون الله سبحانه قال إكراه في الدين. اكتبه مغش من الغير او غير ذلك هذا لا يعني ان الإقرار كما يستخدمون هذه الايه فمن شاء فاليوم من وشاء فيكفر عجيب والله بعضهم يستخدموا هذه الآية قل الله يقول فمن شاء فاليوم ومن شاء يعني على اختيار يعني ان من اراد ان يكون كثيرا في دينكم كثير ومن اراد ان يكون مؤمنا في مؤمنا اي, فهنة. أي, فهنة. أي فهنة. بالالفاظ يعني الله يخيرنا في هذا الله ولا الله يتوعد وهذا من اعلى انواع وعيد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليسف إنا أعتدنا للظليلين ما رأى ما حصل يمتراجعهم هذا خرج مخرج التسويه ولا مخرج الوعيد مخرج الوعيد نعم إذا يمد الله قوم يتفعوا بعد الناسين وشألوا أن الرسول حقا وجاءهم السليمات والله لا يمزي القوم الصرحين أولئك لتأم أسمع عليهم نعمة الله والملائكة والناس الأجنعين قلتين فيها لا يخصر عنه العذاب ولا أمهم وهم يعني أنه يبعد كل البعض أن له ودخلوا فيه وشرعوا ان الرسول حق ثم ارتفعوا على اعقابهم ناقصين نائسين لا عرفوا الحق فرفضوه ولان من هذه الحاله وصفوا فان الله يعاقبه بالامتثال وانقلاب القلب جزاء له ان عرف الحق فطرت والباطل فاثر فوضع الله ما تولده لنفسه فأولاد عليك اللعنة الله والملائكة والناس أجمعين خارجين للعنة والعذاب لا يخصنوا عنه العذاب ولا يضعون إذا جاءت أمر الله لأن الله عنقر ما يتبكى وزيه من ولا فدل هذا على ان قد يعاقب بسوء فعله والعبد اذا أبصر حق وسرقه عن عمد وعمل بخلاف الحق عن عمد فإن الله عز وجل يصنع على يطبع على قلبه ويصم بصيرته والعياد بالله لا لا يجزى اخرا الانسان يعلم الحق ويعرف الحق ثم يعمل بخلافه لان الله عز وجل قد يعاقبه بالانتكاس. ويعاقب بالطبع على القلب ولهذا عظم الشعْم اليهود غضب الله عز وجل عليهم لما لأنهم عرفوا الحق فانحرفوا فلا يجوز أن عرف الحق أن يختلف عنه ولا ان يتعبد الله عز وجل بغير حق ولا ان يجامل في دين الله لا تجامل والله لو ايمان شيخك ايمان ثم تبين لك الحق لا تعرض عنه ولا تجامل لا بقى أن تضغط صديقي أنا يعني خايف أنا مش عايز أعمل أنا مش عايف أتسول يعمل صديقك على العين والرأس صديقك يعزم البحل وكبش عندك لكن لا في دين الله سبحانه وتعالى ولا تجامل في دين الله عز وجل هل صاحبك تجاملك طيب؟ هل صاحبك تطرق ما عليه من أجلك أنت؟ لماذا دائما اهل الحق هم الذين يطالبون أو يطالبون أنفسهم بأنه بأنهم يرجعون إلى الباطل من أجل الحفاظ على الصداقة والصحبة وكذا وكذا لا يا أخي صديقك له معاملة إن صح لكن لا تدام الجديد فلا يجوز إنسان أن ينحرف عن حق بعد أمرأة وعن حق بعض أن علمك به وقوله إنه حق إنما دائما يستخفي أهل الباطل فكيف يهدي الله قوما؟ كيف هذا استبعاد؟ كيف يهدي الله قوما؟ أي لا يهدي الله قوما؟ فهذا نفى مصدرا بلاد السفهام والعلماء يقولون بأن ما إذا صدر بلاد السفهام كان أبلا ما يكون كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له يعني لا نعلم له سمية. فلم يقُول الله ليس لي سمية. وانما قال هل تعلم له سمية لأن النفي إذا كان مصدرا بالاستفهام أشرب معنى التحدي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشايفوا أن حق وجاءهم البينات إزاي بعدما تعلم هذا بعدما تعلم تنقلب على عقبك سيعاقبك الله عز وجل بالطبع على قلبك وببصره البصيره فلم السمين نعم ان الذين كان بعد من ثم كانوا خسران لا تنفع ثروتهم واله اشرهم الظالمون ان الذين كفروا ماتوا وهم خساؤ فلن من اهل كُلَئِكَ لَوْحَ عَدَاكُ الْأَلِيمُ وَمَا لَوْمِ لِلنَّ عَضِينَ ثُمَّ النَّوْدَ عَلَى إِسْتَذْنَى لِمْهَا الْعَيْسِ التابعين بالكُفْرين والنُّبِيرِ المُسْتَحِينَ الْعُلُّبِيرِ فَإِنَّ اللَّهُ يَعْفِرُ لَهُمْ مَا قَدَّمُوهُ وَيَعْفُوا عَنْهُ مَا أَسْتَفُوهُ وَلَكِنَّ مَنْ جَ ولن ينتهي إلا بشر حتى ماك على بشر فلا ولد مبادئ عن طريق ولد أستأذونا لطريق الشقى وقد تحق بهذا العذاب أليس لأن نعطف من عذاب الله ولو بدل من الأرض جهدا ليستند به لم يدفع شيئا فعذاب الله من الكفر والبروح. فذلت بالآية على قبول ثوبة الكافر وأن الكافر لو ثابت الله تبارك وتعالى عليه وأما إذا لم يكف حتى مات فأولئهم المخلدون في النار فالكافر إذا مات على الكفري قلد في ولا يقال تحت المشيء ولا يقال لا نعلم آفرة فالكافر الذي مات على الكفر هذا يحكم له بالكفر دنيا وآفرة الذي مات على الكفر علم موثوق على الكفر والعدو بالله كافي جاهل الذي قال الله اعلم ابو لهب لا يقال الله اعلم ابو لهب لا يرقص أبو لهب ابو لهب في النار مخلد ابو طالب في النار مخلد كل من مات على الكفر علم موثوق على الكفر فانه مخلد اما اذا تاب الكافر في الدنيا فإن الله يقبل وتوبته. قال سبحانه وتعالى ان الذين كفروا بعد يومين ثم ازدادوا كفرا وقال سبحانه فيموت وهو كافر فاولئك حدثوا اعمالهم ونصير نعم لن تزالوا البر حتى تنزقوا مما تحبون ولا تنصقوا من شيء فان الله به عليم يعني لن تزالوا وتدركوا البر الذي وعدكم من للخيرات وهو الطريق الموصل للجنه حتى تنسموا مما تحبون من اطيب اموالكم واجيالا فان النفقه المنطلب المحبوب بالنفوس من اكثر الادله على سماحه النفس واقتصادها بمجانب الاخلاق ورحمتها ورزقتها ومن اول الدلائل على محبه الله وتقديم محبته على محبه الاموال التي شبلت النفوس على قوه التعلم بها فمن اثر محبه الله على محبه نفسه فقد بلغت قوه العليا من الجمال. وكذلك من انسب الطيبات واحسن الى عباد الله احسن الله اليه موافقه اعمالا واخلاقا لا تحصل بدون هذه الحاله والانفاق وانفاق لهذه النفقات احتياجيه لم تفي عليها على هذا الوجه كان قيامهم في ضفتها في اعمال فريحه والاخلاق الصامله من طائره اوثا والاحرى ومع ان النفقات المصريات هي اكثر الحالات فمنها انفقات لهفت الخيريه أو اوثايره من طريق او غيره ينصب الله فيه عبدا وسيصلي كله سن بحسب عمله وسيوفيه في دنيا للموت العاجل وفي الاخره بما يعيده الادم اعقد الدعوه الى الانفاق من احب ما يملك الانسان ان هذا دليل على محبه العبد لربي سبحانه وتعالى ان ينفق من اجود ما عنده ولا من الخبيث كما قال سبحانه انفقوا من سيبات من كسبتم ومما اخرجنا لكم من ارض ولا يتيمموا الخبيث نعم الكافر الذي لم يبلغ شيء ابدا لا يعلم رسولا ولا يسمع عن رسول وعاش على كذا حتى مات ولم تبلغه رساله هذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا اما في الاخره فان امره الى الله يمتحن لانه لم تبلغه رساله السلام عليكم اي ضح يا ابو رفيق على السلام ماشي حاجه محمد دكتور سامي ازي اخبارك يا رجل عليكم سلامات وربنا يبارك فيك الله ينفع عليكم مش عاركم الله يا رب مشتاحه للخايس والله بارجيكم الشيخ يا الله يكرمك بحبكم في الله والله الطوص الطوص لا خير جزاك الله خير احنا كلينا خطب مع الأخ احمد يوسف بتاع الفرقه دي يا ناس ااا واجي النهارده الاستاذ هو جواب عنده ولا عند صبورتك طيب طيب ربنا يبارك فيكم طول الشيخ ربنا يبارك فيكم الشيخ اخوانا يعني من من الإخوة الطيبين يسلم لكم يا ربنا يعزك يا رب الله الشيخ سلام هذا الذي لم تبلغه الرساله أفضل لم يسمع الاسلام ولم يسمع الرسول ولم يسمع عن شيء هذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا ولكن في الاخره يمتحن لانهم لم تبلغوا الرساله والله يقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسل المبشرين لهم منذرين لئلا يكون للناس على الله حجه يعني إذا الواحد له حجة إذا لم يبلغه فبدأ ظهر رسالة ولم يصل لي رسول فله حجة أما من بلغته الحجة فأعرض من بلغت الحجة فأعرض فهذا لا عذر له أو سمعه ولم يتحرك لطلب الهدى فهذا لا عذر له قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس لا يسمع لا يسمع لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر معلقا على السمع بعد السمع تحرك أطلب فأصر وشوياه صوت السمع عنده وقال لا دا قال هؤلاء الإرهابيون هذا وكذا لغير ذلك فلا نقول لا يعذر لا يعذر صلى سمع عليه كان تحرك لطلب الهذا أما من لم يسمع أصلا ولم تبلغه الرساله فهذا يمتح يوم القيامه على كلام اهل السنه والجماعه وهو القول الصاعده للسنه والجماعه انهم يمتحنون يوم القيامه طيب نستدب قدام